إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغطره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتلي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى وأفضل الهديهج محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرني من النار ويجيرنا جميعا بمنه وكرره ونوطه إنه ولي ذلك والقادر علي هذا هو المجلس الأول من مجالس الشرح ورقات إمام الحربين في أصول الفق واليوم هو اليوم الضابع والعشرون من شهر صفر الخير عام سبعة وثلاثين وأربعمائة وألف من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن في هذه المجالس لأن نستفيد ونستوعب حتى نطبق ونعمل ونفيد غيرنا إن الولي ذلك والقادر عليه وإن أحب قبل أن نلجى إلى رسالة ورقات إمام الحامين يجدر بنا أن نتحدث بشكل عام عن أصول الفقه وتطوره وما إلى ذلك من الأمور وذلك أن هذا العلم الشريف هو مما اختصت به هذه الأمة فهو وعلم أصول الحديث وهو أصور الحديث من العلوم الإسلامية التي لم تكن في الأورم السابقة نعم لعل اليهود عندهم شيئا من شيئا يشبه أصول الفقه لكن أن يكون لدى أمة من أمم الأرض علم متكامل كعلم أصول الفقه هذا بما لا أعلم وأما النصارف يقينا وأما لأهود فقد اضطلعت على شيء عندهم يعلمهم مصطلحات كتبهم وكيفية التعامل معهم هذا شبيه بأصول فقل. لكن الذي وصلت إليه الأمة الإسلامية هو أمر عظيم حقيقة في هذا الباب هذا العلم حقيقته هو أنه أدلة الأدلة وهو الوسيلة التي تعلم الفقيهة كيف يتعامل مع النصوص ليستنبط منها الأحكام الشرعية إن العلم أصول الفقه من العلوم الهامة جدا التي لا يمكن لأحد يريد أن يتعامل مع النصوص الشرعية أن يتعامل معها إلا بعد دراسة هذا العلم ومعرفته وإتقانه وإلا فإنه سيخبط خط عشواء ويمشي في جهالة عمياء يقول الإمام عبد الله بن وهب رحمه الله تبارك وتعالى لولا مالك والليل لضللت كنت أظن أن كل حديث يعمل به حتى بينا لي أن منه الخاص والعام والمطلق والمقيد وما إلى ذلك فالإمام مالك رحمه الله والليف بن الفهمي علم الإمام عبد الله بن وهب أن النصوص الشرعية ليست على مرتبة واحدة وعلماه كيفية التعامل معها وما أجدر شبابنا اليوم أن يتعلموا هذا العلم الشريف ويتقنوه ويفهموه حتى لا يتعاملوا مع النصوص تعاملا جاهلا كثير من الشباب يأتون يقول الحديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيت وكيت يجب أن نعمل به لكن ينسون أن هذا الحديث وإن صح إسناده قد يكون منسوخا قد يكون خاصاً وهناك حديث عام أو قد يكون عاماً وهناك ما يخصصه قد يكون هذا الحديث مطلقاً وهناك ما يقيده قد يكون أخطأ هذا الشاب في الاستنباط لأنه لا يفتن اللغة العربية فيستنبط الأمر على غير وجهه قد لا يفهم دلالة النصوص دلالة المفهوم المقالقة المفهوم الموافقة إلى غير ذلك من الأمور التي يتحدث عنها الأصوليون ويبينونها ويفصلونها وإلا فأولئي الأيمة العظام مؤلفوا المصنفات ذوات المجلدات المتعددة عبثا مؤلفوها حتى يتمكنها ويكون له العدة ليستنبط للنصوص الشرعية ثم ما هي النصوص اصلا وما هي الأدلة التي يتكئ عليها الفقي حتى يستنبط الأحكام الشرعية هل هي فقط الكتاب والسنة أذن أن هناك أصولا عظيمة أخرى يمكن للعالم أو يتبكر العالم عن طريقها من استنباط الأحكام الشرعية هذا هو مجال علم أصول الفقه إذا العلم الفقه هو أدلة الأدلة وهو الوسيلة التي تعلمك كيفية الاستنباط من الأدلة علم أصول الفقه أشبه ما يكون بالحقيبة التي يحملها الفقيه حتى يتمكن عن طريقها من تنباط الأحكام ففيه مسائل عقلية وفيه مسائل لغوية وفيه مسائل لها تعلق بمسطرة الحديث وفيه مسائل لها تعلق بالبلاغة وفيه مسائل لها تعلق بأمور عام من ذلك فإذا هذا كله يدلنا على أهمية هذا العذن يشرف منه ومكانته الكبرى وأنه من العلوم المؤكدة التي لا يمكن للفقيه الذي يريد أن يتعامل مع النصوص الشرعية إلا أن يدرسه ويتعلمه ويتقنه فمن أول من تحدث في هذا العلم ومن أول من استنبطه وكتب فيه وصنع فيه السلام عليكم وعفوان يا أخوات فنقول إن هذا العلم كان معروفا عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم بحكم السليقة فما كان معروفا عندهم علم النحوي وعلم بلاغتي وما إلى ذلك من علوع التي كانوا يستخدمونها بسليقتهم وطبيعتهم دون أن يحتاجوا لتعلمها إلا أن الزمان بعدما تصرم ودخلت العجمة على الألسن وتغيرت المفاهيم احتاج الناس لقواعدة أو قواعد تعلمهم كيفية الاستنباط وأصل المسألة أن الإمام عبد الرحمن بن مهدي وهو من سلامين الإمام المالك الكبار الذين كانوا في البصرة في العراق كتب إلى الإمام الشافعي رحمه الله يشكو إليه ما قال امر أمر السنن والآثار في العراق نظرا لطريقة أهل الرأي في التعامل مع النصوص وأهل الرأي هم أهل الكوفر وكان منهجهم يعتمد على العقل على الرأي حتى إنهم كانوا يردون كثيرا من النصوص لكونها تصادم قياسا جليل عندهم أو لكونها تصادم بعض الأمور التي يردونها من الأصول لديهم فكتب الإمام عبد الرحمن المهدي وهو من أهل الحديث والآثر ومن أخذ عن الإمام المالك رحمه الله كتب إلى الشافعي بعد أن توفي الإمام المالك وكان الشافعي يعد من كبار أصحاب مدرسة الإمام المالك مدرسة الحجاز وهي مدرسة أهل الحديث التي تعظم السنة والآثار فأخذ لما قدم العراق لقيه عبد الرحمن المهدي وشكى إليه هذا الأمر فكتب كتابه الشهير الرسالة وفيه قرر حجية السنة وأنها لا تعارض برأي ولا قياس ولا ترد بعمل بلد ولا قوم وتحدث في هذا الكتاب عن مسائل عديدة وفيه العام والخاص فيه مسائله حقيقة نفيسة هذا الكتاب كتب الإمام الشابعي رحمه الله ثم كتب كتبا أخرى في الأصول ككتاب جماع العلم وكتاب فطال الاستحسان وكتب الأخرى جمعت في آخر كتابه المسمى بكتاب الأم وبعض الناس يجعلون كتاب الرسالة مقدمة لكتاب الأم ومعلومكم أن الإمام الشافعي رحمه الله هو الإمام الوحيد من الأئمة الذي كتب مذهبه بيده يعني كتب اختياراته وآراءه سواءً القصولية أو الفقهية بيده رحمه الله وتبارك وتعالى كما أنه معلوم أن الإمام الشافعي ترس على الإمام المالكي رحمه الله وتتلمذ على يديه لكنه استقل بعد ذلك لأنه جمع بين مدرسة مكة ومدرسة المدينة ومدرسة العراق أو الكوفر هذه المدارس كلها جمعها الإمام الشافي رحمه الله وخرج منها بمدرسته المستقلة التي عدت مدرسة أهل الحديث والأثر والتي تعظم السنن والآثار ولا تنتمي لبنزة أهل بلدان إن لا يقال عنها مذهب أهل مكة ولا مذهب أهل المدينة ولا مذهب أهل الكوبة ولا العراق ولكن يقال لها مدرسة أهل الحديث لأن انتسابها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لغيره من البلدان او الاقليم او ما الى ذلك لما صنف الإمام الشافعي كتاب الرساله طار بها الناس وكل ما طار حتى قال زهوا احمد رحمه الله لا زلنا نلعن اهل الحديث لا زلنا نلعن اهل الراي ويلعنوا جاء الشافعي فجمع فيها وقال الشافعي رحمه الله تباركه وتعالى لقدت بناصر السنة في العراق أتشيء. أتشيء. Like a good one. يا إخواني مبارك الله فيكم تطور هذا العلم وكثر التصنيف فيه حتى إن إنه انقسم إلى قسمين علماء التاريخ التشريع الإسلامي يقسمون طريقة الأصوليين إلى طريقتين إلى طريقة الشاغرية وطريقة الأحناف ويسمون طريقة الشافعية بطريقة المتكلمين ويسمون طريقة الأحناف بطريقة الفقهاء وهذه التسمية الحقيقة فيها ما فيها فيها ما فيها لأمرين لأن طريقة الشافعية هي تقرير الأصول ثم الاستنباط بعد ذلك وهذه الطريقة الطبيعية بمعنى أنك ترى ما كيف ينبغي أن يكون الأصل وعن طريقه تصنبط الفرع أما طريقة الأحنام فهي طريقة معكوسة وهي أن ينظر في الفروع ويستخرج منها الأصول وهذا يعني عكس المطلوب المطلوب هو أن تعرف الأصول لتستخرج منها الفروع أما إذا بحثت عن الفروع ثم استخلصت منها للأصول فهذا قرب للطريقة الأصلية والذين سمّوا طريقة الشافعية بطريقة الوصوليين وطريقة المتكلمين قالوا لأن أغلب الذين تعاملوا مع هذه الطريقة هم المتكلمون سواء كانوا أشاعرًا أم كانوا معتزلًا أم كانوا من غيرهم, يعني من غيرهم من الفرق حتى الحنابل الذين صنّقوا في الأصول أو كثير منهم يعني كانوا من المتكلمين ومعنى المتكلمين أنه استخدموا علم الكلام في تقرير العقائل وما إلى ذلك وأدىهم ذلك إلى تعظيم من كانت الرأي والعقل على حساب النصوص الشرعية فالحقيقة أن علم مصطلح يعني, يعني هذا هذه الطريقة بطريقة المتكلمين فيها نوع من, من التسامح دعم حصل في علم مصطلح في علم أصول الفقه أن أدخلت كثير من المباحث الخارجة علم بمعنى أننا نجد في أصول الفقه مباحث كلامية لا علاقة لها بالأصول والمفترض أن هذه الأصول أصول لاستخراج الأحدام الشرعية من أدلتها التفصيلية فتقرير مباحثة عقدية كلامية في أصول الفقه هو مباحث أجنبيل عن هذا العلم ومع هذا فكثير من كتب الأصول أدخلت مباحثة كلامية في هذا العلم وذلك يقولون من, من المصادر التي يستمد منها أصول الفقه يقولون علم الكلام صحيح أن الإمام الجويني في رسالتي هذه الصغيرة لم يتحدث يعني لم يدخل اي مبحث خارج, خارج عن أصول الفقه لانه يعني رسالته الصغيره اللطيفه لكن الكتب الكبرى في هذا العلم ادخلت هذا الامر نحن اتخذوا له طريقه الخاصه بهم مختلفه تماما عن طريقه الشافعي وقد يقول القائل أنت تتحدث عن الأحناف الشافعية وأين الحنابلة وأين بقية المذاب والمالكية وبقية المذاب الجواب أن قول الحقيقة أن الشافعية والأحناف هما إماما هذا والمالكية والحنابلة والظاهرية هؤلاء جميعا ما هم إلا مقتاتون على موائد الشافعية بعض الناس حاول أن ينكر هذا وسأتحدث عن دورة مالكية في هذا العلم لكن الذي يحب أن أقول إن الشافعية هم أئمة هذا الفن والكتب الأساسية في هذا الفن هي كتب الشافعية والذين, يعني والذين صنفوا من غير الشافعية إنما أخذوا كتب الشافعية وحاولوا أن يحوروها وحولوها إلى مدهبه والذين يتدارسون هذا العلم يتدارسون كتب الشافعين إذن بقي الشافعين وأصحابه وأتباعه هم أئمة هذا الفقه الأحناف صنعوا لهم مدرسة خاصة بها. وعندما أتحدث عن الأحناف أتحدث عن الأحناف الفقهاء وإلا فالأحناف الذين كانوا معتزلة لأن معتزلة أغلبهم أحناف بالمناسبة. المعتزلة أغلبهم أحناف والكرامية كلهم أحناف والما تريدية أو الأحناف ما تريدية يعني, يعني يتبعون الإمام أبا منصور الماتريدي وكان يشبه كثيرا في اختياراته العقدية الإمام أبا الحسن بالأشعري رحمه الله, الله جميعا إلا أنه خالفه في مسائل متعددة في كثير منها الصواب مع أبي منصور ما تريدي وفي بعضها الصواب مع أبي الحسن الأشعر رحمه الله جل فمن أوائل بعض الناس يشكك في كون الإمام الشافعي أول منصنف هذا الفن بعض الناس يقولون اول أول منصنف هذا الفن هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومعلومكم أن أبا حنيفة مات وولد في سنة وفاته وهي سنة خمسين ومئة الإمام الشافعي فالإمام الشافعي وولد يعني سنة وفاته الإمام أبي حنيفة يقولون إن الإمام أبا حنيفة صنف رسالة تسمى رسالة الرأي أو كتاب الرأي وقرر فيه أصوله وهذا كلام حقا فيه نظر. هذه الرسالة لم تصنها ولا نعرف عنها شيئا ثم الواقع أن الأحناف لا يبدل بينهم كتاب يسمى كتاب الرأي يرجعون إليه إنما حاولوا أن يستنبطوا أصول الأحناف من اختيارات وطريقة تصرف الإيمان أبي حنيفة الحمد لله في النصص وإلا أبو حنيفة ليس له كتاب مقرر يذكر فيه أصوله إنما كما فعل العلماء مع الصحيحين مقارع مسلم حيث استنبطوا من تصرف المقارع مسلم شروطهما الصحيح كذلك فعل المحناف مع أبي حنيفة وكذلك فعل بقية أصحاب المذاهب مع أئمتهم ليستنبطوا منها أصوله فمن أوائل من صنفه في أصول الفقه على طريقة الأحناب المسمى في البقاء الامام الإمام بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص لهم سنة سبعين وثائث والرازي نسبة إلى الري والري مدينة عظيمة كانت في في خراسان وحقيقة هي اليوم تقع قرب مدينة طهران عاصمة إيران إلا أن خربت لعل بعد غزو التطار إلى تلك الملاد وكانت طهران قرية صغيرة فأطبحت فيها الأصل والري دثرت أو أصبحت يعني مجرد حين من الأحياء لأن الري هذه كانت مدينة عظيمة ملأة بالعلو... بالعلماء والأئمة و... كانت معقل من معاقل الإسلام والنسبة إليها الرازي آه... هذا الإمام له تفسير مشهور سمى أحكام قوآن وله اختيارات والكتب وأظنه كان معتزليا في عقيدته كان معتزليا في عقيدته لكن هو من أوائل من صنف أصولا أصول الفقه وتابعه بعد ذلك الإمام أبو زيد الدبوسي أو الدبوسي دوفة سنة ثلاثين والدبوسي نسمى إلى قرية تسمى دبوسة قرب بخارة بين بخارة وسبرقن وهذه البلاد ثم تسمى بلاد ما وراء النهر هي ثم الآن بلاد التركستان الغربية وتضمن جملة من الجمهوريات وهذه الجمهورية التي فيها بخارة وسبقا هي جمهورية أسبكستان وجاء بعد ذلك فخر الإسلام البزدوي المتوفى سنة 82 و و وصنف أيضا بسالة أو في هذا العلم وتوارد بعد ذلك العلماء منه بشمس الأئمة السرخسي مشهور الذي في سنة 500 وهو صاحب الكتاب الشهير في الفقر الحنفي الذي صنفه في الجب حبسه, حبسة السلطان والطاغية ظالم في بئر فأملى من صدره هذا الكتاب كتاب عظيم كتاب عظيم صنفه رحمه الله يسمى كتاب المبسوط في الفقه الحنفي <تصفيق> وفيه يعني ما بين يعني مرة واخرى تلحظون أنه يدعو الله سبحانه أن يفرج عنه من هذا الجب والتأمين يعني يأتون إليه من الجب ويكتبون من هذا الكتاب وفيه يذكرون الضخم يذكر فيه النقول والنصوص وحركة هؤلاء الأهمة يعني يندر أن يأتي الزمان رحمه الله جميعا هذا ما يتعلق بطريقة الأحناف وليست هي الطريقة التي عليها جماهير العلماء هي خاصة بالأحناف وخاصة بالأحناف الماتوريدية وليست خاصة بالبقية الأحناف الذين كانوا معتزلة أو كرامية أو أما بقية أصحاب المذاهب فصنف جملة من العلماء العديد من الكتب وجاء الامام الجوين رحمه الله الذي سنتحدث عنه إن شاء الله فصنف كتابا جليلا قدر في هذا الفن يسمى البرهان هو من أعظم كتب هذا الفن وصنف الإمام تلميذه تلميذه الإمام أبو حام الغزالي كتابه المستصفى بأسولته هذان الإمامان إمامان الشافعيان أشعريا يقابلهما من المعتزلة القاضي عبد الجبار الهمذان وهمذان هي مدينة تقع الآن في إيران بالمناسبة لأولي العلماء كلهم إيرانيون كلهم فرس إيرانيون حتى الإمام الغزالي أصله من طوس وطوس الآن هي التي تستمى مشهد والجويني سرأتي على ذكر أيضا نيسابور وهي في إيران الآن. الإيران كانت معقلاً من معاقل السنة والإسلام وحتى ابتليت بهؤلاء الرافض الذين فرضوا على الناس الوقت بحد السين وقال الجبار خرج عن القاعدة فكان شافعياً في الفروع معتزلياً في المسور وإذا قال المعتزلة قال القاضي فلا ينصرف البهن إلا إلى القاضي عبد الجبار الاستراباذي الهمداني رحمه الله وصنف أبو الحسين البصري كتاب المعتمد ذاك العمد القاضي على الجبار صنف العمد و أبو الحسين البصري صنف المعتمد هذه كتب الأربع أضحت هي ركائز هذا العلم أبو الحسين البصري كان معتزليا في الأصول حنفيا في الفرور لكن لو صنف الكتابة على طريقة المتكلمين وهذه هي الطريقة التي يصنف عليها لا الأشاعر ولا المعتزلة ولا يعني الأشاعر المعتزلة ولا حتى الشيعة بزيديتهم وإماميتهم لينسوا الطريقة هذه الكتب فذه الإمام فخر الدين الرازي محمد بن عمر البكر الصديق نسبة إلى بكر الصديق رضي الرازي نسبة إلى الري وكان أحد فحول العلماء وهو تلمير الإمام الغزالي فدمجها وأخرج منها كتابا صمعه المحصول المحصول في علم الأصول ثم بعد ذلك كثرة التصنيف والتأليف في هذا الفن وكل الكتب التي صنفت بعد ذلك ترجع إلى هذه الكتب مثلا الحنابلة الذين هم فرعا الشابعية الواقع رمضتهم في الأصول كتاب كتاب الذي صنّته الإمام الوفق من قدامة رحمه الله تبارك وتعالى في أصول الفقر الإمام الوفق من قدامة رحمه الله صحيح هناك كتب صنّفت قبله كتاب الوفق كالواضح لبنعقيم وكالعقيم الذي صنفه يعني جملة من علمائهم القدامة المعتمد لأبي علي الفراء رحمه الله لكن جاء الإمام الوفق من فصنف كتابا اختصره من المستصفى للغزالي وغير بعض المباحث المتعلقة بالشافعية والأشاعر وحولها إلى مباحث حنبلية وأيضا صنف في هذا الفن علماء مالكية وهذا الذي سأتحدث عنه الآن كثير من الناس قالوا إن المالكية وخاصة المغاربة منهم كانوا فقراء في هذا العلم فقراء في هذا الفن وأن المالكية لم ينبغوا في علم الأصول ونقول إن هذا الكلام فيه حق وفيه باطل أما القسم الذي هو حق فنقول إنه حقيقة يعني لم يكون أئمة كبار في هذا فن وجل اهتمامهم كان بكتب الشافعير صحيح يمكننا أن نتحدث عن مالكية العراق الذين كانوا نابغين ولهم مصنفات نفيسة لا في الفقه ولا في الأصول و إذا تحدثنا عن الإمام أبي بكر بن الطيب الباقلاني وهو من كبار المتكلمين الأشعارية في زمانه تلميه تلاميذ إمام أبي حسن أشعاري مباشرة أخذ عن ابن مجاهد وابن مجاهد أخذ عن أبي الحسن الأشعري فلاه كتاب التقريب في علم الأصول لكن وهو كتاب يعني يقع في مجلدين كتاب كبير لكن سبحان الله يعني لا تظهر مالكيته في هذا الكتاب يعني الإمام أبو بكر بن الطيب رحمه الله هو متكلم أشعري أكثر منه فقيها مالكيا نعم صنّف الإمام ابن القصّار مقدّمة في الأصول وصلتنا وهي مطبوعة ويعني تكلم القاضي عبد الوهاب وأبو بكر الأبهري وغير هؤلاء من كبار أئمة أصحاب العراقيين في مباحثة في الأصول وكلامهم منثور ولعل بعضهم لم تصن كتبهم لكن كثيرا من آرائهم أوصلها إلينا تلميذ القاضي أبو الوليد الباجي رحمه الله فالقاضي أبو الوليد الباجي رحمه الله صنف إحكام الفصول في أحكام الأصول وكتاب كتاب النفيس وهو من أعظم كتب المالكية في أصول الفقه ويقع في مجلدين وفيه مباحث نفيسة قررها الإمام أبو الوليد الباجي والباجر نسبة إلى مدينة باجر وتقع اليوم في البرتغال الباجر أندلسي استقر به مقام في قرطبة وكان بينه وبين أبي محمد بن حزن الظاهري مجادلات واحتجاجات قوية حتى إن أبن أبا محمد بن حزن قال ليس للمالكية أقوى من هذا الرجل اعترف له بالفضل والعلم رغم ما فأنا فيه إحكام الفصول في إحكام الأصول الإمام أبي الوليد البادي ومطبوه أكثر من طبعة وأكثر من مصر أكثر نفيس جدا وأنصح به كل من يهتم بأصول الفقعة طريقة المالكية أصحابنا المالكية رحمه الله تميزوا عن الشافعية وعن بقيته علماء بأصول خاصة بهم. وقد درسنا هذه المسائل التي تميزوا بها في كتاب في, يعني في منظومة ابن أبي قفة أو ابن أبي قفة في أصول أهل المدينة وشرحناها بفضل الله سبحانه وتعالى ويمكنكم الرجوع إليها. يعني أخي أسأل ما هي أفضل طبعاته؟ يعني يوجد طبعات أغنبها جيدة الحمد لله هناك طبعا حققها دكتور عراقي لا يحضر الآن سمه وهناك غيرها جاء بعد ذلك علماء متعددون صنفوا في أصول الفقه على طريقة مالكية لذلك اعطي انتبهوا لكثره من ذلك ان الامام ابو الوليد ابن رشد الحفيد صنف مختصرا للمصطفى ها رجعنا اذا الى كتب الشافعي وكتاب يعني لطيف وصغير و وصنّف الإمام المازري صنّف الإمام المازري ومكبار الأئمة كان في تونس رحمه الله وطمارك وتعالى كتاباً أيضاً اختصر فيه المحصول إذن رجعنا إلى نفس والإمام القرافي رحمه الله أخذ المحصول وضغطه وأخرج منه متناً فقهياً جعله مقدمة للمحصول مقدمة لكتابه الذخيرة سمه تنقيح الفصول في علم الأصول ثم شرحه بشرحه شرحه تنقيح الفصول في أحكام رسول ولكن الأصل ما هو المحصول للرز وله شرح على المحصول سمه نفائص الأصول بشرح المحصول الكبير والقراء في حقيقة كان من كبار أئمة أصحابنا رحمه الله تعالى أنا أتحدث الآن عن كتب مطموعة وموجودة أما ما بلغنا أنه صنف ولم نره فهو كثير قد يعني ذكر الشيخ عمر الجيدي رحمه الله في كتابه محاضرات في تاريخ المذهب المالكي للغرب الإسلامي هذا الكتاب كتاب طيب جميل محاضرات الحق المالكي في الغرب الإسلامي جاء بفصل دافع فيه عن أصحابنا وخاصة المغاربة منهم ضد من يقول انهم لم, لم يكن لهم إلمام بين الأصول التي اعتمامهم به وبينا أنه لا يعني هناك عدد كبير من أصحابنا من صنف في الأصول وجاء بأسمائهم وكتبهم وما إذنهم <تصفيق> وكان ومن العلماء الذين صنفوا في علم الأصول أيضا رسالة أو كتابا يعني أبو الوليد الباجئ هو كتاب آخر يسمى هو, يعني هو رسالة صغيرة في الأصول رسالة صغيرة أيضا بعد كتابه الكبير له رسالة صغيرة أيضا ذكر وله كتاب منهاج في أس... الحجاج يعني في كيفية الجداء والحجاج من ناحية الثقية وله يعني عدة رسائل في علم أمور وصنف أيضا الإمام ابن جزي الكلبي أحد علماء الاندلس الذين استقروا في المغرب ثم تشهد في معركة طريق ضد النصارف الاندلس رحمه الله وتمارك وتعالى ايضا صنف كتابا طيبا في أصول الفقه صنف كتابا طيبا في أصول الفقه وهو موجود يعني يمكنه الحصول عليه وصنف وشرح جماعة من أصحابنا كتباً أصوليةً معروفة كشروحات الورقات شرحها جماعة من العلماء وعلى رأسهم الإمام الحطاب الذي كان من, من كبار أئمة المالكية في الحجاز في مكة وهو صاحب مواهب الجليل على مختصر خليل له كتاب قمرة العين في شرح ورقاتهم الحرمين وهو شرح جيد لطيف وافي بالمقصود وينبه على مسائل التي اختلف فيها المالكية عن غيرهم وصنف أيضا غيره في شرح الورقات وأخذ علماء آخرون الورقات ونظموها كنظم الشيخ محمد بن محمد بن عبد الرحمن الديسي الجزائري الذي نظم الورقات ثم شرحها وأيضا نظم الورقات وشرحها الإمام ماء العينين الشنقيطي رحمه الله وسمى شرحه الأنفس على الأقدس سمى منظومته الأقدس ثم شرحها بأمان الأنفس. إلا أن شرحه هذا أغلبه مأخوذ من شرح الحطاب وهكذا أنتم يعني هناك شرح موسع على جمع الجوابع للإمام السبكي رحمه الله وجمع الجوابع هذا بمناسبة هو كتاب هو متد في أصول الفقه أراد صاحبه وهو الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله أن يجمع كل علم الأصول بطريقتين الشافعية والحلفية في متن دقيق يشبه متن مختصر الخليف الفقر حتى إنه قال ان كتابه هذا جمع فأوعى في هذا المبارد وهذه طريقة جديدة يسميها العلماء طريقة الجمع ما المتكلمين والفقهاء جمع بين طريقتي المتكلمين والفقهاء فهذا الكتاب جمع جواه بعد ان انتهى منه الامام تاج الدين السكري رحمه الله عكف عليه الناس شرحا ونظم وباء الى ذلك حتى ان نظم مراقي السعود ل عبد الله بن ابراهيم العلوي الشديد رحمه الله هو مأخوذ من جمع الجوامع يعني أخذ جمع الجوامع منها بعض ما يعني لا يريده وأضاف إليه بعض المتعلقة بالمالكية أما أهل الغرب الإسلامي أهل المغرب الأقصى بالخصوص فكانوا لا يدرسون في, الفقه في أصول الفقه إلا كتابين يبدأون بالورقات وينتهون بجمع الجوامع وينتهون بجمع الجوامع وعندهم الورقات يدرسونها بشرح محلي جلال الدين المحلي وهو شافعي ويدرسون جمع الجوامع بشرح المحلي أيضا وحاشية جاد الله البناني وجاد الله البناني مالكي وأظنه من المالكية الذين استقروا في مصر وبالجملة فإذا نظرنا إلى جهود المالكية في أصول الفقه نجد أنهم عالة على الشافعية في هذا المن وإذا أردنا أن نكون منصفين ونحرر ونقرر فنقول إن علم أصول الزق هو علم يتشا يعني يتشارك فيه سائر أصحاب المذاهب لأنه تقرير لكيفية استماط النصوص ولذلك تجدون في المذهب الواحد أيضا حتى الأصول التي قيل ان المالكيين انفردوا بها هناك نقاش حتى داخل المذهب فيها مثلا عامل أهل هناك نقاش في حجيته و... يعني وهل هو إجماع أهل المدينة أم هو عملهم وهل هو حجة قاطعة أم غير قاطعة إلى غير ذلك المسائل التي نقرأها وقررنا في درسنا الذي يعني حققنا فيه هذه المسائل في شرح منظومة عمل أهل المدينة شرح منظومة أصول أهل المدينة إذن مسائل الأصول في جميع المذاهب تجد نفس النقاشات ونفس المذهب في نفس المسائل نقاشات خارج المذهب ولذلك العلماء المجتهدون الكبار يحاولون اي محرجوا المسائل ويبين الحق منها من الباطل بحسب النصوص والادله وغيرها ذلك والا فإذا جئنا لننظر في نصوص الامام مالك رحمه الله إن الإمام المالكا رحمه الله يصنف في الأصول ولا تكلم فيها ولا حرم هذه المسائل وإن كان القاضي أبو بكر بن عرب رحمه الله يذكر في كتابه القبس في شرح موطأ مالك بن رحمه الله أن الإمام المالكا أول قعد القواعد وأصل الأصول قال إنه في كتابه الموطأ ذكر أصول العلم التي عليها التي يؤخذ منها لكن هذا بحسب الاستنباط وإلا هو لم يأتي ويقول هذه الأصول التي بنيت عليها من انما كما فعل الأحناف مع أبي حنيفة فعل المالكية مع الإمام المالك فحاولوا أن يستندقوا قالوا الإمام مالك يقول عمل أهل مدين نظر, نظر. كيف كان يتعامل مع قضية عمل أهل مدين يقول الإمام مالك رحمه الله كان يأخذ من مصائفه نظر وهل الإمام مالكي الوحدي أم أخذ بمصائمه بها غيره؟ وكذلك مسائل التي لا تعلق بمقاصد الشرعية هل المالكي الوحدي أخذ بها؟ وتكلم فيها الإمام الجوين رحمه الله وهو شافعي وتكلم فيها بعد ذلك الإمام العزبي السلام وهو شافع وهو كتاب القرائد وطواعب الأحكام حمر فيها هذه المسألة وتكلم فيها الإمام قيم الجوزية وحمل وغيره لا يوجد هناك أصول انفرد بها مذهب دون غيره إلا في مساء معين مثلا الاستحسان فعلا الإمام الشابعي صنف رسالة في إبطاله وأخذ به الأحناف وأخذ به المالكية وأخذ به حتى الحناف لكن لنرى لننظر هل فعلا الاستحسان الذي أبطله الإمام الشابعي هو الذي أخذ به غيره من المذائب وهذا مسائل كان كثير من هذه المسائل تكون مسائل في يعني الخلاف فيها لفظي ومع هذا فلا يمكن أن ننكر أن الأصوليين لا يختلفوا بالعكس وإلا ما هذه الكتب الضخمة والخلافات والنقاشات ومن ذلك إلا لكن يعني أن نقول إن منهبا بعينه انفرد بأصول معينة دون غيره من المذائب هذا فيه, يعني فيه حتى عمله المذائب حتى عملوا آل مدينة بيّن أن كلهم يأخذون به لكن أكثر من توسع فيهم المالكيين وإلا فالأصر المسألة يأخذ بها المأكدون ورح هذا ما بهذه المسألة المالكية حقيقة كان لهم دور كبير عن طريق الإمام الإسحاق الشاطبي في تحرير وتوسيع وإظهار مسألة مقاصد الشريع وذلك بكتاب الموافقات الذي صنفه الإمام الشاطبي رحمه الله تبارك وتعالى والحقيقة إن شاء الله خلال هذه السلسلة العلمية التي نتدارسها في نية إن شاء الله أن نتدارس منظومة في أصول في مسألة المقاصد الشريعة إن شاء الله لعلنا تدارس المراثق لإمام ماء العين الشنقيد رحمه الله بشرحها الموافق المراثق الموافق إن شاء الله ونحن إن شاء الله معكم ما دام, فينا ما, دام ما دام العمر فينا وما دام الوقت وما دام يسر الله يسر على الأمورنا. ويرفق على ما يحبه ويرضعه هناك رسالة يعني في أصول التقس شهيرة متداولة صنفها الشريف تلمساني اسمها مفتاح الوصول إلى علم الوصول وهذه رسالة يمكن أن نقول أنها من من فرض أبيه المالكية دون غيره حتى أنها ليست فيها مباحته هي أشبه ما يكون باستنباق أصول من الفروع الفقير أما الرسالة ابن جزي الكلبي المتوفى سنة 41-700 شهيدا في معركة طريفة رحمه الله فتسمى تقريبا الوصول إلى علم الوصول مطمور ووجود. الكلام كثير والشروح متعددة والشيخ عمر الجيدي رحمه الله جمع 113 اسما للكتاب الاصولي صدفه يعني ملكيه في المغرب بخصوص لا في حد المغرب الاسلامي وليس المغرب الاقصى ولعل يعني من اواخرها صدفته احد علماء المغرب في تطوان الشيخ العربي النوه كتاب اصول الفقه كبير مجلد كان عباره عن رسائل دروس كان يمطيها في الجامعة جمعات في هذا الكتاب وهناك آخرون يعني حتى مع... من المعاصرين العديد من الأساتداء والدكاتر ومن يعني صنفوا كتبين في الأصول معروضة إذن هذا ما يتعلق بما بالأصول الفقه عند عند أصحابنا المالكية ولحن شاء الله من خلال هذه سيرغ هذه دروس الساده الذي عليه جمهور اصحاب رحمه الله عن طريق الكتب التي يعني الشروح المالكيه كشرح الطه وغيره كما ذكرت لكم ان شاء الله تبارك الله وانا اختم ان شاء الله يعني او اذكر الجويني رحمه الله صاحب هذه الرساله الرساله لا شك ان الامام الجويني ورقات لإمام الحرمين لا شك أنها له لم يشكك أحد في صحتها ولا في نسبتها له وتداولها الناس وبعض الناس بدأ يقول كيف هذا الإمام الفحر والضخم يصنف هل المفتدئين ما المشكلة في هذا المفتدئون يحتاجون إلى ما, يعني إلى ما يعني يناسبوا ابتدائه وهذه هي رسالة ابتدائية جدا لمن يتدارسه قصده الناس وجم سبحان في العالم السالف كله يبداوا بالورقات وهذا اللي فيها والخير اللي فيها وهذا الامام الجليل عبد الملك ابن عبد الله بن يوسف الجويني النيسابوري ولد سنه 9400 بالهجره في 12 المحرم يعني في اول تلك السنه ونسبته الى الى وهي مدينة كبيرة شمال إيران اليوم ولد في قرية قريبة منها تسمى جوين إذن نسبته إلى قرية من قراء سابور تسمى جوينا جوين واهتم به أبوه أبوه أبو محمد عبد الله بن يوسف الجويني كان أحد الأئمة الكبار من الأئمة الكبار وكان شافعين منه كان عالما فاضلا اهتم بابنه هذا وك دقيقه يا اخواني المسجله مو على التصوير يعني صور <تصفيق> كان والده شديد الاهتمام به وكان يفرح لنبوغه إلا أن أباه توفي ولو من عمره 20 سنة ولكنه كان قد تأهل فجلس مجلس أبيه رحمه الله وطبع العلماء قديما كانوا يعني ينبغون باكر يعني تجدوا حتى يعني يتكون في ترجمة شيخ الإسلام في الثامن عشر عام عمره جمس وبدأ يدرس وبدأ ينبغ وغيره من العلماء هكذا فأعني بدأ ينبغ أخذ الفقه عن جملة من الفقهاء منهم أبو القاسم الإسكابي إسفراييني وأخذ الحديث عن جملة من الفقهاء واستجاز الإمام أبا نعين الأصبهاني رحمه الله ثم إن اهل السنة أصيبوا بمحنة عظيمة في بلاد في خراسان وما إليها والعراق وتسلط عليهم بعض المبتدع حتى صنف في ذلك الإمام أبو القاسم القشيري سالة السماعة، شكاية أهل السنة فيما أصابهم من المحنة. وقام أقام المبتدع. أظن, أظن من الرافضة. أقاموا الخطباء يلعنون الإمام أبا الحسن الأشعر رحمه الله على المنابر ويضطهدون أصحابه. والمقصود ليس أبا الحسن الأشعر إنه مقصود أهل السنة. يعني فه هاجر الاباب من بلاده بلاد خراسان إلى الحرضي ولذلك لقب اباب الحرضي فدرس في الحر الذكي ودرس الحر البدني فقيل له اباب الحرضي وكني باب البعالي يعني انه صاحب همه عاليه فبقيت هذه بقي هذا اللقب عليه إلى حتى بعد انتهاء المحلة ورجوعه إلى بلاده وكان رجوعه إلى بلاده ببركة تسلط السلاجقة الأتراك الذين كانوا شافعية أشاعرة على البلاد المسلمين وأنقذ العباسيين من تسلط الرافضة الشيعة عليه قد تحدثت عن هذه التاريخ في مقدمتنا لكتاب أيها الولد للإمام الغزالي رحمه الله لأن الإمام الغزالي هو من كبار تلاميين الإمام الجويني وتأثر به كثيرا الغزالي أبو حامد تأثر كثيرا بشيخه الجوين وكان وزير الدولة السلجوقية هو الإمام الجليل قبل نظام الملك حسن بن علي كان فقيها شافعيا أشعاريا معظما للعلماء معظما للأهل السنة فأسس مدرسة تسمى المدرسة النظامية في بغداد وجعل مديرها وشيخها هو أبا المعالي الجوي فأخذ على يديه جماعة من العلماء خرج به جملة من العلماء من أبو حامد الغزاني رحمه الله بالله. ومن العلماء الذين درسوا في هذه المدرسة الضابية الإمام أبو إسحاق الشيرازي والإمام الكية الهراسي إلى غير هؤلاء العلماء حقيقة الفحول الحقيقة أسماؤهم تركق القلب <الحقيقة> أسماؤهم فقط فماذا لو درستم وقرأتم سيارهم رحمه الله جميعا رحمة الله عليهم جميعا والإمام أبو إسحاق الشرازي هو الذي يقول طلقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبدت أشكوا إلى مولايا ما أجدوا الأبيات الشعير رحمه الله تبارك وتعالى عبوبا إمام الجوين رحمه الله كان إماما في الفقه خاصة الشافعي ولو كتاب عظيم بحوالي عشرين مجلد وقت طبع اسمه نهاية المطلب في دراية الملهم هذا من أعظم كتب الشافعية وصنف في الأصول كتابه البرهان وصنف كتاب التنخيص أيضا في الأصول وصنف في العقيدة كتاب الشامل العقيدة التي يجادل ويناقش فيها وكذا وصنف آه بعد آه ومن آخر ما صنفه الرسالة النظامية التي قال فيها إنه رجع إلى مذهل السلف وترك التأويل وقال إنه يعني نظر فلم يجد أفضل من طريقة السلف رحمه الله ثم أدركت المنية الإمامة الجوينية رحمه الله سنة ثلاثة ثمانية وسبعين وربعمائة وقال وهو على فراش الموت إني إني غصت في عيوب أهل الإسلام حتى تركتهم وذهبت إلى غيرهم وتبحرت في ساحة العلوم وها ذا اليوم أموت على عقيدة عجائز نيسابور يعني عندنا هو بعد أن طاف هذه المعالم كل لم يجد أفضل من العقيدة السنية السهلة الميسرة ورحمة الله على هذا الامام الجليل وغفر الله له ونفعنا بعلومه إنه وليه ذلك القادر عليه فالحمد لله رباه ورزاكم الله الرحيم وقبل أن طبعا بالنسبة لي بالنسبة لي يعني الآن تهينا بالدرس الأول في ورقات والآن سنعطيكم أسئلة امتحان ابن عاشا رحمه الله حتى uh, اذا شئتم ان تدخلوا دقائق فا يا اخواني السؤال الأول. السؤال الاول من هو الامام ابن عاشر رحمه الله من هو الامام ابن عاشر رحمه الله السؤال الثاني ما الفرق بين توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات نعم تم شرح الورقات يا أخي الكريم تم هذا، هذه أسئلة شرح المرشد المعين على الظلم والدين التي انهيناها لا تجيب الآن أكتبوها فقط